الفصل الثالث في بيان أهم أسس التحصيل العلمي إذا شرعت يا بني في الطلب فلتسأل الرحمن تيسير الأرب واطلبه طبق المنهج الأصيل معتنيا بأسس التحصيل هذا الذي عليه أهل العلم في سائر العصور هذا الفهم وهذه الأسس ستة عشر جمعتها على مدار اثني عشر عاما ولست دائما تفكيري فيها ولكن حسب التنقيري في الكتب والحوار مع سؤالي أشياخنا في سائر الأحوالي أولها الأخذ عن الشيوخ أهل التقى والسمت والرسوخ وسائر الأسس تأتي تابعة أهمها حصر المتون النافعة بنسخ ما لم تلفه مطبوعا من قبل أن ترويه مسموعا والضبط ثم الحفظ فالسماع بذلك يحصل الانتفاع فهذه أرباعة بالأول رباطها فاحذر رباط الكسل واحرص على المنظوم فهو أسهل للحفظ من نثر ومنه أجمل وهو لطلاب العلوم أنفع وللفوائد الحسان أجمع من أجل هذا عول الأعلام عليه وانبرت له الأقلام والسادس التقديم للوسائل فإنها المعراج للفضائل فابدأ بعلم النحو والتصريف والأصلين والفصيح تحرز الأمل مع البلاغة وأنواع الأدب لسيما المختار من شعر العرب وخذ علوم الشرع بعد ذلك يذلل الله لك المسالك والسابع المبادئ العشرية لكل علم ينفع البرية وهي اسمه وحده ونسبته موضوعه وضعه ثمرته كذلك استمداده فضائله وحكمه ختامها مسائله وبعضهم ببعضها قد اكتفى تدري الجميع إن أردت الشرفان والثامن الشروع في الشروح فإنها المرقات للطموح والشرح يؤخذ عن الشيخ كما في الأسس الخمسة الأولى فافهما فالشيخ محور لكل الأسس فاختار من الشيوخ كل كيس لكون ذي الأسس لا تحققوا من دونهم فهم إليها أسبقوا والتسع التدوين للفوائد كذلك التقيد للشوارد فدونا أحسن ما سمعت ثم احفظ أحسن ما كتبت وحدّث بأحسن المحفوظ لديك تلك قولة المحفوظ أعني الإمام الشافعي ذلسا والمحتد الكريم والرأي الحسن والعاشر التكرار والمراجعة للحفظ والشرح مع المتابعة وقدم الأهم وهو الحادي فالعلم جم يا أخ الأمجادي يتلوه وهو حتم التدرج من حاد عنه للعلى لا يعرج فابدأ بمتن جامع مختصري في كل علم وانتقل لآخري يكون منه في البيان أشملا ثم قتح من بعده المطولا وهاك من ألفية السن شيخ زبيد قاله فأحكما فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط فما حوى الغايات في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تحله على مفيد الناصحي ثم مع الفرصة فبحث عنه حقق ودقق واستمد منه لكن ذاك باختلاف الفهم مختلف وباختلاف العلم فالمبتدي والفدم لا يطيق بحثا بعلم وجهه دقيق ومن يكون في فهمه بلاده فليصرف الوقت إلى العبادة أو غيرها من كل ذي ثواب ولو بحسن القصد في الأسباب. وإن من على صغار العلم قبل كباره بحسن الفهم رب التلاميذه والرباني ذو الفقه والحكمة والبيان وفي كتاب العلم في البخاري علق والمعنى بفتح الباء. وثالث من بعد عشرة أتى حسن سؤال واستماع يا فتى هما الجناحان لكسب العلم وبهما فاصعد سماء الفهم واطلبهما مقرونا بخالص العمل لله الجلال والإكرام جل فذا الأساس رابع من بعد عشرة خامسها في القصد أن نتحلى يا أولي الألباب بأكرم الخصال والآداب وحسبنا ما قال في النصيحة حماد للمقوال ذو القريحة مستنبطا من قصة الكريم والخضر المحدث العليم سبعة آداب وفي بيت له دونها فاحفظه ما أجمله له تغرب وتواضع والترع وجع وهن وعص هواك واتبع وهذه وغيرها ستذكر في بابها وعدها لا يحصر أفردتها لما لها من شاني فهي له كالسور للبنيان وسادس من بعد عشرة فعي تثبيته بنشره في الأربع بالدرس والتصنيف والإفتاء وذال من أضحى من الأكفاء وأخذنا العلم له مراتب خمس رواها سابق وعاقب عن ابن متال المحقق العالم في نظمه المشهور فاحفظ ما رسم كتب إجازة وحفظ الرسم قراءة تدريس نخذ العلم ومن يقدم رتبة عن المحل من ذي المراتب المرام لم ينل